قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجداً قالوا آمنا برب هارون وموسى قال قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ جَوْلَكَ بِرُكُمٍ الَّذِي عَلَمَ قَوْمُ السِّحْرِ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ فلأقطع فَإِنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا يُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ ذَهَبُوا وَأَبْقَى قَالُوا لَنُثِيرَكَ عَلَى مَا جَاءَ النَّاسُ مِنَ الْبَغْيِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مِ إنما ما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا لوفير لنا خوفا يرسل والله وغيره وابقى ان قوم من تربا هو مجرم فئن له وجهان وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُولَى تو عدنيا فجري من تحتها الانهاى خالدين فيغا وذالك جزاء من تزكى